والله أعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بلسنتهم ليا بلسنتهم وطعنا في الدين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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل ان نغمس وجوها فنردها على اجبارها او نلعنهم او نلعنهم كما لعننا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا